كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث وجدنا عليها آبانا وإذا فعلوا فحشةٌ قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون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 وَن حطط عليهم ضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 بغير الحق وأن تشركوا بالله والإسم البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى فمن اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا والذين واستكبروا عنها أولئك اولئك اصحاب nem, fi.